فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اليوم يوم الجمعة بعد كسل مع عائلتي جمعتي حمشتها الربع الثاني شحنه 843 شوعا هجريه تمون 17 محشي يناير الثلاث شحنه 13 ميلادي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان شاء الله درس الاصول 3 5 الاصل الثاني نازل لنا انصون الثلاثه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبشرح فضيله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومعناها لا معبود بحق الا الله لا اله نافيا جميعا ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتًا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه بارك الشيخ محمد بن عبد الوهاب بزعبه كلمه لا اله الا الله انتهى ترقما قلسان كولونتا يدو والله معناها ترقمنا لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله وحق نجوزي لن بذكر رب سبحانه وتعالى اذا لا اله الا الله اقلت تمكن لا اله دخل يتم الا الله لا اله هم بالكلنا انتو ترغمون نحرنا نافيا جميع ما يعبد من دون الله دو مزاتي زقبرولو زلو ربي قديسك ازي نصوص مخالف للنص جت رب سبحانه وتعالى مزخونه يكون بحر ام ليكم واذا ما بحر تغازيوم ازي نصوص مزعاتي زي قبقوم بل انما مزعاتي زقبقوم لمن تروح يا شباب لا حد رب سبحانه وتعالى وزيت توحيد وهي كلمه التوحيد اتخاليت خاني الا الله تنب ذكر ربي بقداسي ذبوبه الا ندحرنا وثبتن العباده لله وحده فتعبادان رب سبحانه وتعالى من قناه راح كل راض وحده لا شريك له لا مشاركه له رب سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته اضمكزات رب سبحانه وتعالى نبينكم كما انه لا شريك له في ملكه اتبع سنة ناسو مشارق تيبلو اتبع مجزاء اتبع دمانيل مشارق رب سبحانه وتعالى بعل بين خلقنا ما ثم جزوء لذم مخاطبنا وما صلى غير جنة والانس الا الذي يعبد اي اله لوحد قامره وانهض عززوا اذا عززكم تذكر يخلقون بالماء قد خلقكم رب سبحانه وتعالى عزيز وجل ما توحد لا اله الا الله ترجم عن لذلك كل دمعهم ترجمه انا ما عالتين مثل اللي لا اله الا الله كبلوا علو لكن ترجمه تحدث كان يوم ايتلطوه فلذي حضره شباب ترجمه هنفلطون يقلب الشيخ ابن عثيمين له قوله ومعناها اي معنى لا اله الا الله الا معبود بحق الا الله ترغبنا لا اله الا الله بارب حق ان تقول ذويا لن بجا ربي زياده ترغبنا لا اله الا الله فشهاده ان لا اله الا الله ان يعترف الانسان بلسانه وقلبه بانه لا معبود حق الا الله عز وجل باركنا يا ترغبنا لا اله الله بلبنا يكون بملحتنا كن امن النبض رحتنا ون كن نطق لنا وين مخن ذره بالله لنا لا اله الا الله رسول مانيت نعمتنا انتو خونا لو خنوا رزق كنزل لنا بذكاء ربي مبذعه تزق بو يلن ابدا زقونه مخلوق لا نبي ولا ملائكه ولا الاولياء والصالحين مبذعه تزق بو هذه عظم ما يكون لانه الههم بمعنى معبود اذا الهت بالكلمه خامسها وداكها ما بمالوه مالوه بمعنى مبدائه تزقبهو مالك والتاله التعبد تاله كلمه كلنا دماني التعبد مبدائه تزقبهو مالك وجمله لا اله الا الله مشتمله على نفي واثبات اذا كلمة لا اله الا الله قلت لنا قرات تقالي لا اله من عثيمين رحمه الله استاذ ماني نفي واثبات حاجة نغر تننسق بحاجة نغر ما ترى راك انت من طقن لحرنا ام النفي فهو لا اله سبل كلمه لا اله ابو انت باللي نتقدم كنتنسق عليك بدحل يود ما تتبن مالتي وام الاثبات فهو الا الله زائد ماني اثبات من ركاس مالتي تراقب على خا هذا بوذا الله سبحانه وتعالى ما بدا تطرحم زببو اما تمكل اد بزوم زلو بباطلي بحكيكم بحكد ان هذا رتب طرحه الجزا ما له طيب والله لفظ الجلاله بدل من خبر لا المحذوف والتقدير لا اله حق الا الله اذا لفظ الجلاله الله تبل لفظ الجلاله بدل من خبر لا ولات لا اسم لو خبر الله كمتي ادنى حوي واترنا لا اسم وخبر الله فكلمه الله لفظ الجلاله الله بدل تخونا لاماتي اقندي مالاتي بدل من خبر لا المحذوف لكن اتخذ هذه محذوف يدل لو ودمجت دمجت يدل تقديرات ترى كنكع قلنا كلمه حق القدر تقول الله لا اله الا ا لكن خبر مات محذوف كوين حق لا تزال لا اله الله فلذي بحقي مغزى تزقوا يلن بجا رب يم الله اذا حق هل هو القران وان تتيسل وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمه حق يتبين الجواب عن الإشكال التالي بقى خبر ما الكلمه ما لا سبيل الذله حرف لا اسم واسع الذلوه حق ما تمث انا لاجل تي صقم ذنبر ابو خلنا مس حجي برسبوليلو شط المغربي وكيف يقال لا إله الا الله مع ان هناك الهه تعبد من دون الله تاخذ من اخرى حادثه بيج ربي الله ترحم قداته زقبوا اتوا لللقم لكن كان قص حزبات الدم ما قزقون ريال لنا يروح حادثه حتى تخيل له وقد جعلها الله تعالى الهه رب سبحانه وتعالى قال يعني ايش شن يبوا ترى من حاجه رب تونس ربكم اله انده دابا لا خلو الهشم <سؤال> دي بوا كبر لي الله <سؤال> خالق بنيتائكم ولو الله تبارك وتعالى فما اغنت عنهم الالهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امرنا جاءت سوره هود برغبه مالك نعم نعم فما اغنت عنهم الالههتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر الله فراءه النور امر نعم امر ربه على شان بنلحق في التبديله مالتي رب سبحانه وتعالى فما اغنت عنهم الهتهم اذا بغزو انزلوه بغذا تجبرون انزلوه الها التي يدعون من دون, من دون الله من شيء لما جاءه رب تبوذاي امرنا يارب متمتتجن اي تقاومته زي احد يجي رب سبحانه وتعالى نذن اصنامنا شباب دزون ذلو انت يا بلال لرب سبحانه وتعالى قالها انت الله قال لكن حقا الله بحقي خصوص زكربل موذن كانوا كانه هذيكون نعم عاني هيل لكن بالفاطم بحسوت يمذ زون ضرب حقي كل مال اذا اذا يدى بصوره شهود لرغبه ايام 10 وكيف يمكن ان نثبت الالهيه لغير الله عز وجل والروس يقولون لاطوامهم اعبد الله مالكم من اله غيره يعني كلهم اربيا نسوم هسبات مستلاخون تايبلون يرماناتيو بجهكه حاده اله انت زيكويلو خالق مغزات زغبودو الو يو محضر رب تذو يبلونيو سوره الاعراف ايه 35 7 والجواب على الإشكال يتبين بتقدير الخبر في لا اله الا الله فيقول هذه فنقول فنقول هذه الالهه التي تعبد من دون الله هي الهه لكنها الهه باطله ليست الهه حقه وليست لها من, من حق الالوهيه شيء بقال نعم الهه لكن ذيجا آلهه تبهيلها دله ويدماني آلهه كله كله بباطل اما بحكه المسينه دي ذكر حاجه الله بدعت ذقبه ويلا ذا لفظ الالهيه ما بناتي بالباطل لفظ الجلاله الله حاجه رب مو ويدل لذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وانما يدعون من دونه اشباه هو ايش الباطل وان الله هو العلي الكبير زي صوره حجم رقبه ايه سوسان كلته رب سبحانه وتعالى ده انت عايز له ذلك بأن الله هو الحق رب سبحانه وتعالى هو الحق بحق الجذور الله سبحانه وتعالى ترحم وان ما يدعون من دونه هو الباطل نرب جالي فوند ماني نخ... مخلوق زم مخلوق زالود ماني زي الله هو العلي الكبير رب سبحانه وتعالى دماني زلنا ل... زالوه عبد ربي ويبل هذه اشمال لوندو لو ذكر ربي تعالي هاي رب سبحانه وتعالى هاي له شبهون لكن بمنتهى يا شباب زي تالو بقزاتي زقبروا بالطبع بحكي بالايقونه انت ما لا الهه ما لا خبر ناس محظوظ تقديره انت مالتي يا شباب حق لا اله حق بحكي بحكي من دعك الله ويذل لذلك ايضا قوله تعالى افرئيتم لات والعزى وَمَنَاتُ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَى هَذَاكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ طَيِّبَةٌ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ النجم الْهُدَى سُورَةُ النَّجْمِ آيَاتٌ 76 77 78 79 وقال رب سبحانه وتعالى ان سوره النجم تايوا افرعيتم لات دائما تكون ذعبه الات والعزه الا لك اله لات شميبمه والعزه كبعزيز شمهبمه ومنات في الواد ما ثالثه تي نرى ذات صدم يفيضون لات والعزه والمنات ارقم الذكر وله الانثى سبحان الله نعقم وتبعث الذر ربي سبحانه وتعالى كاني انستيو تبو غنياتوا الملائكه بنات الله الذين رب ملائكه ذكر ربي اليه بدون يا رب ربي سبحانه وتعالى اوالدكم ذلوا والعياذ بالله وشكين قريش إذي من قريش دي امنت دي يلو رب سبحانه وتعالى تلك اذا القسمه ضيده اذا كفيت اذا سبوا لهم سنين جائره زغونه ظلمي عملتي شنو صغاركم ديتفضو اوالد انفطون يناتول بيو تنطون خاتمك تقبرون بس كله انا عيت هبوني اوالد يلو رب سبحانه وتعالى يگسطو مالو إن هي إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ أَسْمَاءً بَاطِلَةً قُلْ بَعْضُهُمْ هُمْ شِمَاءُ وَبَعْضُهُمْ لَنَ فَاعِلُهُمْ لَاتِكُمْ بَعْضُهُمْ عِزَّةٌ لَكُمْ مَا بَعْضُهُمْ بِمَنَاطِقِكُمْ شِمَاءُ وَلَنَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهِ مِنْ سُلْطَانٍ رَبِّي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَزِئَاتٌ تَجَزُؤُ إِلَيْهِ أَيُورَدُ بَعْضُهُمْ أَبْشِرَةٌ وَبَعْضُهُمْ شِمْتَوْصُلَن وحجة دم ما دليل يا ابنكم اني رب سبحانه وتعالى نزين انكم تقززوني شنو انكم ما علهم تقززونالهم لكن بباطن تقززونالهم الى رب سبحانه وتعالى يغسصوا مالو مالتي يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس جاءتم انتم تمزقون تقولوا ذلوه الى رب سبحانه وتعالى الظن بده يطارد بماثلن يوم تزقون ذلوه وكل مشرك دماني ب يمثلنا عند قضه لومبا عباس المخانوم رب سبحانه وتعالى اتقي السنا وما تعول انفس بسمعتنا نوصي بالمازو خذوا لله ولا لله ولقد جاءهم من ربهم الهدى يعني كان رب سبحانه وتعالى هدى متصور هدا ما كنوا نحن التوحيد متصور وكبال ابي مو كفار طرش الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب وسنه حزم نصيح وحيين والذول لو اي تقبلوه ف ابشركم ابيكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نضيفه رب سبحانه وتعالى يغسطم الله ابذا اياد يا مالك اذا من جد حكي جيفهم ذقودو معاشهم باع لهم شي ما اوصيهم ببعلهم كار يكزون لذلك يكزو وخلوا يا شباب بحقوله بباطن مصادر قال لي هذا بلندر تعالى عن يوسف عليه الصلاه والسلام زعم نبي الله يوسف عليه الصلاه والسلام رب سبحانه وتعالى قلت انتم تؤول ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واداركم ما انزل الله بها من سلطان اذا ما اب سوره يوسف المرتقبه ayat 34 يوسف عليه الصلاه والسلام ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها ربك اديكم تجزوه اذا تجزوه ذلهم الكواني شم شم بهم كمان نسغاكم ما انزل الله بها من سلطان ابشركم وخدم ما بسمي عتيهم ويد ما ابوك ذئاء كبر ريؤ يقولوا نبوه فجاءتني حنا انه وجدنا ابانهم اما رب سبحانه وتعالى شرع لهم ابدا رب سبحانه وتعالى توحد خزيزهم ما عند الله بها من سلطان اي من حجه رب سبحانه وتعالى دليل اي ورد اشد قوتهم ذلوا بسمعهم سلهذه اذا فمعنى لا اله الا الله معنى لا اله الا الله انتيقون الا لا معبود حق الا الله عز وجل لا اله اسم خبرنا تاد ما حق الذي بحق مقزوب ذكر حاجه الله كالبن مالكته قدما فامل معبودات وهو فان الهيتها التي يزعمو يز يزعمها عابدوها ليست حقيقيه اي الهيه باطله اي الهيه باطله أخي ذل <سؤال> ذو زنزلو مغزا عتي قبلاني اليوم <سؤال> الزخون ما كلو الزوزو زلو ملائكه يكون عنديا وكن كم هو او لي اصالح الزخون له الله حجب خنو بحقي مغزا عتي زاتهم بن باطن لا اله الا الا هند كلهم بدون لو شباب اجي تاخذ لنا فزعبه كلمه لا اله الا الله فرغما لا اله الا الله بالنور لا اله الا الله والنور اجي قلتناذنوا قريش كلمه لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله وسبحوا اللهم وصلي وسلم على رسول الله اجعل الالهه إيش؟ اله واحد ترجمه خطوه بعد ابو جهل ابو لهب ابي هم ترجمه ثلاث يعني نذم كل الالهه بحث التغليل حاجه اله بدلها اجعل الالهه اله واحده ان هذا لا شيء حجاب يقولوا قلت ስለዚህ ترجمه ثلاث فلاته نزال اله إلا الله بقبله ابد مسلمين لا اله الا الله محمد رسول الله هنبل نوعنا قلنا لا اله الا الله بعل جماعه التبليغ لا خالق الا الله يعني بذكر ربك هل خالق خالق ابن بعل كفار قريش يعملوا ني والذي سألتم من خلق السماوات والارض لا يقولن من الله اللهم اذكروا من سماي المريتين خليقوا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم حذرته ربهم لخالق الا الله جيت ارقمنا الى انه غير انتماني يا جماعه مسلمين لا حاكميه الا الله صدقت احنا بردي يلزمنا لا اله الا الله تبارك الله اذا قلت ترى تراجمه ذات في غير لكن عقيده اهل السنه والجماعه السلفيون عقيدتهم كلهم اهل السنه والجماعه انت انا امنت انت ما الله فيكم احنا كلنا اهل السنه والجماعه سلفيون نؤمن بارك الله فيكم بجكه حاده الله كلام رجعت لي بكم بوين اي <تصفيق> مغذاتي تقول ده اما حاكميه نبرت بترح نفرضها لنا تفرضي قال لا اله الا الله ترقب ويضمر عباد لكن افرضت راح نحضر حطرنا ويجمعني بيذكر الله خالقي لنا دحرينا ازي جزاك ستر ربنا لا اله الا الله مغذاتي تزق بقو حاض ابو يانبر كلف يلا جزاكم الله خير ان شاء الله خير اب لكم اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت دي طبعا ساعتين دهصلتي درجه 25 دقيقة قبل الاذان قابلت زي طبعا الشخم اللي فات رحمه الله تعالى رحمه واسعه وضلت لي انه الزاز اللينا الدروس المهمه لعمقه الامه لكن افضل صراحه اخي الفاضل